أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبسار إنما يؤخرهم لين تشحص فيه الأبصار مهدعين مقرعين ربوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا إنا ربنا إنا إلى جن قريب نجب دعوتكم ولا تبعوا رسوله ولو لم تكونوا أقسم ثم قدرناكم زواج ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشقص اِذَا تُلِي الزَّمَانُ وَأَنذِرَ النَّاسَ يوم فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا إلى أجل قَرِيبٍ إلى ولتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظنوا أنفسهم وتبين لكم كيف تعبوا وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإنه كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله رسل فواده فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو ثقان يوم تبدل الأرض غير الأرض وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَسْتَادِ ثَرَابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِهُمْ وَكُشَا أُجُوهُهُمْ نَارٌ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ الله سليم الحساب هذا بلا للناس ولانذروا به ولعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباب